حرف الواو يفيد حرف العطف الواو مطلق الجمع بين شيئين دون التقييد بالترتيب مثال دخل محمد علي تفيد الجملة أن محمد دخل مع علي في نفس الوقت اضغط زر التالي